بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين آخر درجة من درجات ولايات على العقود التي ورحناها وأثبثناها كانت عبارة عن ولاية عدول المؤمنين أو ولاية ثقات المؤمنين على كلام أنه هل المقياس هي العدالة أو المقياس هي الوثاة فبحثنا ذلك انتهينا ما عنده ف... ولا شك أن الفقيه الجامع الشرائط ونحن نقصد بالجامع الشرائط يعني من يكون ثقة عدلا لا شك أن هذا ليس أقل من باقي عدول المؤمنين أو باقي ثقات المؤمنين لانه يحمل اضافه الى الوثاقة, إلى الوثاقة والعدالة يحمل الفقاه احتمال ان حمد الفقاه ينقصه شيء موجود هذه خلاصه ما انتهينا اليه يبقى انه خب هل اننا نفتي بولايه الفقيه وفق بمستوى إدارة حكومة إسلامية أو بمستوى تأسيس حكومة إسلامية هل نفتي بذلك لا يبقى هذا الجانب هذا الجانب أنا أقول كلمة حول هذا الجانب قبل أن أبدأ بالأدلة اللفظية التي يمكن الاستفادة منها بالنسبة لهذا الجانب الكلمة اللي اقولها اقول انه يبدو ان هناك خطأ مشهوريا في فهم كلمتي الامور الحسبية الامور الحسبية كلهم افتوا بانها بيد الفقیه الجامع للشرائط حتى الذين لا يؤمنون بمبدا ولايه الفقيه كلهم يقولون الامور الحسبيه بيد الفقيه الجامع للشرائط ويمثلون عاده في في الكتابات اللي يكتبوها او الاجازات اللي يعطوها او الابحاث العلميه اللي ينشروها في الكتب يمثلون يقولون من قبيل الولاية على القصر الغياب وما إلى ذلك هذا للفقيه كما أن القضاء للفقيه القضاء خبر الفقيه لا شك فيه الفتوى للفقيه لا شك فيه يبقى الأمور الحسبية هم للفقيه ودليلهم هم هذا يقولون نقصد بالأمور الحسبية الأمور التي نجزم بأن الشريعة لا ترضى بفواتها تريدها المصالح هامة الشريعة تريدها ولا ترضى بفواتها وهذه الأمور من الولي لها بما أن الولاية أساسا ولاية أحد على أحد خلاف الأصل فلا بد أن نقتصر على القدر المتيقن قالوا القدر المتيقن هو الفقيه الجامع للشرائط كل ما نحتمل أن يكون دخيلا في ذلك في الفقيه الجامع للشرائط موجود ويزيد الفقيه يزيد الفقهاء. وإذا كفاء ما عنده خب نحن نتكلم في فقيه يكون كفاء ما أيضا كما أن الآخرين يمكن يوجد فيهم أكفاء خب الفقهاء، هم يوجد فيهم من يكون كفؤا الفقهاء ها لم تقوزهم شيئا فكل ما يحتمل دخله نلتزم به والفقهاء هم باعتبار أن الفقيه هو مطلع على ما تريد الشريعة على الأحكام الشرعية وبدقّة وبعدل تفصيلية، بينما المقلدون يطلعون على أساس التقليد لا أكثر من ذلك. فهذا هو القدر المتيقن فقط احتمال أن تكون السقاه دخيله في الولاية احتمال كافٍ. يثبت هذا لأن الأصل عدمه. الأصل يقتضي عدم ولاية أحد على أحد. هذا اللي يقولوه عادة خب إن كان هذا الكلام صحيحا وهو صحيح نحن نقول أنه على رأس المصالح التي يعني هذا الكلام بهالحدود كان يقال في الزمن الذي باعتبار أن المؤمنين الشيعة في زمن من أمية ثم في زمن من العباس وثم بعد ذلك في زمن الغيبة وإلى يومنا هذا كانوا منكوبين ومغلوبين ومستهدين ما كان يخطر على بالهم احتمال أنه مثلا يمكن إقامة حكومة إسلامية في زمن الغيبة أصلا كثير منهم كانوا يفتون بحرمة إقامة الحكومة الإسلامية يقولون الحكومة الإسلامية للمقصوم المقصوم مغائب أصلا يتحرم الآن الزمان زمان الطواغيت فهذه شيء أذهان وذهنيات خارف موجودة خو وصلوا إلى هالنتيجة أن الأمور الحسبية تكون من قبيل الإشراف على الغيب على القصة لا ما شاء كلش يتوسعون خب سام الإمام إيش في حين أن الأمر ليس هكذا وإقامة ثم إدارة الحكومة الإسلامية هي على رأس الأمور الحصوية نحن لا نحتمل أن الشريعة ترضى بفوات ذلك لدى الإمكان طبعا كل شيء مشروط بشروط الإمكان حينما لا يمكن خب لا يمكن لكن لدى الإمكان لا نرضى لا نشك أن الشريعة لا ترضى بفعل ذلك. فإذا لم نشك في هذا خب الحكم الإسلامي بحاجة إلى ولي أمر، بحاجة إلى من يشرف، بحاجة إلى من يدير ويدبر والمتيقن من, من ذلك والأصعد من ولاة أحد ولا أحد. فالمتيقن من ذلك هذا مسألة موضوع الحكم موضوع الفقهي. وأنا أعتقد أن كل هال التشعبات الموجوده في, في الحكم الاسلامي من افروض تفكيك القوى قوه المجلس عدنا قوه القضاء عدنا قوه الدوله والحكومه عدنا وامثال ذلك كلها تتبع المصالح ليس ابتداء أن لم يرد ابتداء لم ترد لا آية ولا رواية على هات تفاصيل أصل ما موجود لا لا في آية ولا في رواية ولا في نهج البلاغة ولا في في الأحاديث كلها موارد إنما كل هذه ترجع إلى المصالح والمفاسد فولي الأمر المشرف حينما يرى أن المصلحه هذه يروح على الصناديق و... وانتخبوا مثلا رئيس المجلس او انتخبوا رئيس الحكومة غير نفس الولي الفقه حينما يأمرنا نحن هم نقول سمعا وطاع ونذهب الى الصناديق وننتخب و... طبعا التجربة الخارجية هم اثبتت ان هذا هو الأسلوب المناسب مع قصرنا ومع يومنا هذا هذا ولا في زمن علي عليه الصلاة في الفترة في الفترة التي حكى خبيشي طبعاً ده ك هو معصونها وهاي تفكيكات ما قد نقول ما كان أكو تفكيكات لأن هو معصوم بعد ما كان يحتاج يحتاج إلى التفكيكات هذا هذا قد يقال بي على كل حال هالأشياء السم ما, ما وارد أي أشعر إليه في رواية أو آية وعليه فالانتخابات التي تقع الآن في بلادنا في إيران هي لا شك أنها مناسبة وجيدة ونحن نسمع ونطيع في هالانتخابات بسبب أمر ولي الأمر المبسوط الياد لا اكثر ولا اقل وعليه نهج المسلم قلنا الاسلامي يعني يعني يعني تحكيم حكم الاسلام يعني النهج الاسلامي يعني تحكيم حكم الاسلام انتم ما كنتوا ايام الـ ايام الـ قبل الـ قبل نجاح الثورة الايرانيه كان كلامهم هذا كانوا يطعون مطارات بس عدم الاستكلمات يقولون حكومات إسلام قوانين قرآن رهبر خميني هاي حكومات إسلام قوانين قرآن رهبر خميني أكثر أكثر من هذا ما هو الباقي كل الرهبر خو يأمر يقول هكذا أفعله خو نفعل هكذا انتخبه ننتخب وإلا كل هالتفاصيل أصلاً ما موجودة في كتاب الرسولي هذه خلاصة المطلب وأكبر شيء من القضايا اللي يجب أن نعتبرها أمور حسبية هذا مسألة مسألة إقامة الحكم وإراءة الحكم هذا أعظم شيء من الأمور الراجعة إلى القضية الحسبية فتخيل أنه هناك فرق بين أن نثبت ولاية الفقيه بدليل خاص أو لا نثبت إذا أثبتنا خوب وإلا بعد ما نقول بولاية الفقه ولا نؤمن بشيء من هذا التخيل في نفسه باطل والقضية ما متوقف على مبدأ بولاية الفقه فحتى لو أن أحدا لم يؤمن بمبدأ بولاية الفقه المشي الإسلامي هو هذا الذي فعلا هنا في إيران نمشى يبقى ان ندخل ال ادله التي يمكن ان يستفاد منها ولايه الفقيه طبعا انا ما اقول كل نتيجه ماكو بين ان نمشي وفق مبدا الامور الفقهيه او ان نثبت ولايه الفقيه بنا ما على عدم الفرق فإن فوارق جزئية موجودة بس فوارق جزئية موجودة. فوارق جزئية موجودة وهذا طبعا أنا كان بنائي أدخل بي وإن شاء الله الله يوفقني ويدخل في هذا وادخل في هذا البحث لكن أنا كل ما فكرت وارى اني طبعا راح اضغط على البحث يعني ما راح ابحث بمستوى التفصيل الذي كتبناه في كتاب ولايه الامر في عصر الغيبه بل ولا بمستوى التفصيل الذي كتبناه في اول كتاب لنا وهو كتاب اساس الحكومه الاسلاميه لا هذا ولا ذاك وإنما يجب أن نضغط لكن هو هذا الضغط هذا الشيء المضغوط يراد لفده يجوز عشرين يوم ثلاثين يوم عشرين بحث خمسين بحث يحتاج حتى نقدر نبحث وبما أن ما باقي من من أيام التخصيل إلا أيام قليل فالآن ما استطعت أن أدخل هذا البحث فواجله ان شاء الله بحولي وبقوتي لو ان الله وفقني كما حتى يومنا هذا احمد الله على انه وفقني برغم كل ضعفي واكلااتي وبلاءي حتى يومنا هذا الله وفقني فلو ان الله وفقني ساكون بخدمتكم بعد شهر رمضان المبارك وأول نبحث بحث نبحثه هو هذا البحث إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته